www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم أخي هل تريد أن تعيش حياتك هل تريد أن تجد لذة في دنياك هل تريد أن تشعر بسعادة دائمة إذن أعطني كل جوارحك أختي هل تريدين بسمة دائمة على محياك هل تبحثين عن راحة كبيرة تملأ صدرك هل تودين أن تكوني أسعد مرأة إذا كوني معي بكل خلية في جسمك كلمات لمن يبحثون ويتعبون ويتألمون وسيصلون إلى ما يريدون بإذن الله هذه أسطر أخطها اليوم لشباب وفتيات المسلمين كي نعيش أجمل حياة ونستلذ لأسعد عيش أيها المهموم أيها الحزين أيها البائسة يا صاحب الدين يا شباب الإنترنت يا أهل الكرة والرياضة يا أصحاب الفن والطرب والغناء يا فتيات المسلمين يا شباب المسلمين أناديكم الليلة ولقد وصل النداء إلى قلوبكم ولقد نقشت كلماتي على أفئذتكم وستعيشون بعدها حياتكم على خير حال والسبب هو لأنكم ستطبقون ما أقول وستأخذون بما سيلقى عليكم عش أيامك أخي وعيش أيامك أختي لكن كما يريد الرحمن سبحانه وتعالى إنه الخالق جل وعلا الذي أبدع صلعنا وكون أجسامنا وزرع الروح في قلوبنا سبحانه ما أعظمه دماء يجريها سبحانه في العروق ونبضات يحركها الملك العزيز وجوارح يحييها علام الغيوب جسمك أخي رأسك أخي عينك أخي يديك أخي أذنك أختي قدمك أختي أعصابكم لماءكم أحاسيسكم ومشاعركم كل هذا مملكة يصرفها الله كيفما شاء بالله عليكم أبعد هذا نستخدم تلك المملكة لنعيش حياتنا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى لا والله لكننا سنعيش حياتنا وسنصل إلى غاياتنا مع مرضات الله جل وعلا أخي أختي أرهفوا مسامعكم إلى هذه الآية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 بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يا الله ما أعظم جودك وكرمك الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ترانم لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي شفتي ضراعة يوم. لقلب في, لقلب في كان فارسيا يعبد النار يقدس غير الجبار لكنه كان محتار يقلب الأنظار ويتلفخة بحثا عن أفضل قرار مع أنه ابن سيد النار وخازنها وحارسها الذي يقوم بشؤونها وشاء الله عز وجل أن يهدي فؤاده فسافر إلى بلاد الروم وتنصر هناك وأصبح على النصرانية الصحيحة وجلس يتعبد المولى الكريم حتى مات ذلك الراهب الذي كان يدله على طريق ربه ومولاه فأوصاه أن يدرك جزيرة العرب فسيخرج بها خير المرسلين ورحل إلى هناك وفي الطريق أمسك به المجرمون وجعلوه عبدا لهم وباعوه على القوافل سبحان الله من السيادة إلى الرق والعبودية نعم كل هذا تأهيل وإعداد لمرحلة العظمة القادمة ويتحمل في سبيل الوصول إلى السعادة كل شيء ويبزغ فجر النبوة من ثغر محمد الباسم صلى الله عليه وسلم ويقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ويصل الخبر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه يا رباه بعد هذا الصبر الطويل وتلك الرحلات الشاقة ها ذا أصل إلى الغاية لقد جاء سيد البشر لقد ظهر خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إليه سلمان ليرى خاتم النبوة الذي كان في كتف النبي صلى الله عليه وسلم فلما أحس الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أزاح رداءه عن منكبيه فسقط الرداء وهنا سقطت كل عبرات سلمان مع لحظة سقوط رداء محمد صلى الله عليه وسلم سقطت كل قواه واسترخت كل جوارحه وانطلقت عباراته ودموعه تروي للنبي صلى الله عليه وسلم حكايات السفر وعناء الطريق والتضحيات المبذولة من أجل الوصول إلى الهدف وها هم يعلمون بخبر إسلام سلمان فيسوموه سوء العذاب تعرض للنار والحجارة والجلد والحبس تألم سلمان أوذي سلمان تعب سلمان ضحى سلمان وصبر سلمان لكن هيهات إنها الحياة التي يريد أن يعيشها إن كل الآلام تصبح لدة كبيرة عندما تكون لله سبحانه وتعالى ولسان حاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نسينا في ودادك كل شيء فأنت اليوم أغلى ما لدينا يا صفحات التاريخ يا كتب الماضي بيني لشباب وفتيات المسلمين كيف تكون الحياة سعيدة وكيف يعيشونها في راحة وضمأنينة لحظة يا أحباب هل سمعتم هذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين تأملوا جاهدوا تعبوا بدلوا ضحوا سهروا وقدموا عذبوا وأوذوا لاقوا كل بلاء وتعرضوا لكل مصيبة لكن في النهاية تأمل أخي وتأملي أختي ماذا قال الله لنهدينهم سبلنا فالهداية مؤكدة متحققة من الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل ذكر من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لا أكثرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ك يا رحمن في طلبي طلبت رضاك يا رحمن وأسترحمت في طلبي قستك يا حما روحي ويا ضوتي من الكرب قستك يا حما روحي ويا ضوتي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام بقلبي ربط البالبين من قلب ذاب في جنبي في جنبي. هذه المئة من انتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com